112. وأرسلنا السماء عليهم مذرارا وجعلنا الأنهار تجري من تحتهم فأهلكناهم, فأهلكناهم بذنوبهم وأنشأنا من بعدهم قرنا آخرين وَلَوْ ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس فلمسوه بأيديهم لقال الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين 113. وقالوا لولا أنزل عليه ملك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 119. ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون 110. قل سيروا في الأرض ثم انظروا كيف كان عاقبة المكذبين قل ما في السماوات والأرض قُلِ اللَّهُ كَتَبَ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ لَا يَجْمَعُ عَنكُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ وَلَهُ مَا سَكَنَ فِي اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ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 112. قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم من يصرف عنه يومئذ فقد رحمه وذلك الفوز المبين 114. وإن الله بضر فلا كاشف له إلا هو وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ قُلْ أَنَّ شَيْئًا أَكْبَرَ شَهَادَةً قُلِ اللَّهُ شَهِيدٌ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ 112. وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ 113. أئنكم لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى قل لا أشهد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 أنفسهم فهم لا يؤمنون ومن أظلم ممن من افترى على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفلح الظالمون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 112. حتى إذا جاءوك يجادلونك يقول الذين كفروا إن هذا إلا أساطير الأولين 113. وهم ينهون عنه وينأون عنه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 كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون وقالوا إن هي إلا حياه الدنيا وما نحن بمبعوثين ولو ترى اذ وقفوا على ربهم قال أليس هذا بالحق قالوا بلا وربنا قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون قال خسر الذين كذبوا بلقاء الله حتى إذا جاءتهم الساعة بَغْتَةً قالوا يَا حسرتنا على مَا فرطنا فيها قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم. 117. ألا ساء ما يزرون 118. وما الحياة الدنيا إلا لعب ولهب وللدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون 115. قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون 116. فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون ولقد كذبت رسل من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 فلا تكونن من الجاهلين إنما يستجيب الذين يسمعون والموتا يبعثهم الله ثم إليه يرجعون وقالوا لولا نزل عليه آية من ربه 117. قل إن الله قادر على أن ينزل آية ولكن أكثرهم لا يعلمون 118. وما من دابة في الأرض ولا طاب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 119. بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون إليه إن شاء وتنسون ما تشركون ولقد أرسلنا إلى أمم من عليكَ فآخذناهُم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون فلونا إذ جاء سُنَّتَ ضَرَعُوا لَكِنْ قَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْخَانُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ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 باغتت فان اذا هم مبلسون فقصي عذاب القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين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 112. ولا أقول لكم إني ملك 113. إن أتبع إلا ما يوحى إلي قل هل يستوي الأعمى والبصير 115. تتفكرون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 الله عليهم من بيننا أليس الله بأعلم بالشاكرين وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم كذب ربكم على نفسه الرحمه 119. مَن من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم 110. وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين قل إن أنت أن أعبد الذين تدعون من دون الله قل لا أتبع أهواءكم على بينة من ربي وكذبت به ما عند ما تستعجلون به إن الحكم إلا لله يقص الحق وهو خير الفاصلين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 119. وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار ثم يبعثكم فيه ليقضى أجل مسمى 118. ثم إليه مرجعكم ثم ينبئكم بما كنتم تعملون 119. وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظه حتى إذا جاء 117. بعدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون 118. ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين 119. قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وغفية لئن أنجانا من هذه لنكونن من الشاكرين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 122. ويلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض 123. انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون 124. وكذب به قومك وهو الحق قل لست عليكم بوكيل لكل نبأ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 وَمَا وما على الذين يتقون من حسابهم من شيء ولكن ذكرى لعلهم يتقون 118. وذل الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا وغرتهم الحياة الدنيا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 117. لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون 118. قل أندعوا من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على أصابنا بعد إذ هداه الله كالذي استهوته الشياطين، كالذي استهوته الشياطين في الأرض عيران لَهُ أصحاب يدعونه إلى الهدأتنا. قل إنه د الله هو الهدا.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 قوله الحق وله الملك يومئم فخ في الصور عالم الغيب والشهادة وهو الحكيم الخبير وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ أَزْرَأَ تَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً إِنِّي أراك وقومك في ظلال مبين، وكذلك نريد إبراهيم ملكوت السماوات والأرض، وليكون من الموقنين. فلما جن عليه الليل رأك كباً، قال هذا ربي.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 112. فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشيكون 111. إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين 112. وحاجه قومه قال أتحاج قد هدان ولا اخاف ما تشركون به الا ان يشاء ربي شيئا وسيع ربي كل شيء علما افلا تتذكرون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 الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانه بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون وتلك حجتنا أتينا إبراهيم على قومه 111. نرفع درجات من نشاء 112. إن ربك حكيم عليم 113. إسحاق ويعقوب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 وَاسْمَعِيلَ وَالْيَسَعَ وَيُونُسَ وَلُوطًا وَكُلًا فَضَّلْنَا عَلَى الْعَالَمِينَ وَمِنْ آبَائِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ وَإِخْوَانِهِمْ وَاجْتَبَيْنَا مِنْهُمْ وَهَدَيْنَاهُمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ 119. ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده 110. ولو أشرقوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون أولئك الذين آتيناهم الكتاب والحكم والنبوة فَإِن يَكْفُرْ بِهَا أُولَئِكَ قَدْ بِهَا قَوْمًا لَيْسُوا فِيهَا بِكَافِرِينَ أُولَئِكَ الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ فَبِهُدَاهُمْ قَتَدَهْ قُل لَّا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا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 117. وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون 118. وهذا كتاب أنزلناه مبارك مبارك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 112. ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسقوا أيديهم أخرجوا أنفسكم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 115. لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون 116. <تصفيق> إن الله فالق الحب والنوى يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي ذلكم الله فَالِكُ الْإِصْبَاحِ وَجَعَلَ الْلَّيْلَ سَكَنَوْ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ حُصْبَانَ ذَلِكَ تَقْدِيرُ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ النُّجُومَ لِتَهْتَدُوا بِهَا فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ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 112. فأخرجنا منه خضرا نخرج منه حبا متراكبا ومن النخل من طلعها قنوان دانية وجنات, وجنات من أعناب والزيتون والرمى 119. وإنما نمشتبها وغير متشابه 110. انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعه 111. إن في ذلكم لآيات لقوم يؤمنون وجعلوا لله شركاء الجن 117. وخلقهم وخرقوا له بنين وبنات بغير علم 118. سبحانه وتعالى عما يصفون 119. بديع السماوات والأرض 112. أنا يكون له ولد ولم تكن له صاحبة وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم 113. ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه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 وَمَا وما أنا عليكم وَكَذَلِكَ 118. وكذلك نصرف الآيات وليقولوا درست ولنبينه لقوم يعلمون 111. اتبع ما إِلَيْكَ إليك من ربك لا إله إلا هو وأعرض عن المشركين 112. ولو شاء الله ما أشركوا وما جعلناك عليهم حفيظا وما أنت عليهم وكيل ولا تصب الذين يدعون من دون الله فيصب الله عدوا بغير علم كذلك زينا لكل امه عملهم ثم الى ربهم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 ولتصغوا إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة وليرضوه وليقترفوا ماهم مقرفون أَفَقَيْرَ اللَّهِ أَبْتَغِي حَكْمَهُ وَهُوَ الَّذِي أَنْزَلَ إِلَيْكُمُ الْكِتَابَ مُفَصَّلًا 115. والذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك بالحق فلا تكونن من الممترين 116. وتمت كلمة ربك صدقا وعرلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم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 وَكَذَلِكَ وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها ليمكروا فيها وما يمكرون إلا بأنفسهم وما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 112. إن ربك حكيم عليم 113. وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون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 وَمَا وما ربك بغاتل عما يعملون 118. وربك الغني ذو الرحمة 119. إن مِنْ يذهبكم ويستخلف من بعدكم ما يشاء كما أنشأكم من ذرية قوم آخرين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 111. إنه لا يفلح الظالمون لِلَّهِ وجعلوا لله مما ذرأ من الحرف والأنعام نصيبا لِلَّهِ هذا لله وهذا لشركائنا 119. فما كان لشركائهم فلا يصلوا إلى الله وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم ساء ما يحكمون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 وقالوا هذه أنعام وحذ حجر لا يطعمها إلا من نشاء بذمهم لا يطعمها إلا من نشاء بذمهم وأنعام حرمت ظهورها وَأَنَّ عَامٌ حُرْمَةٌ بُهُورُهَا وَأَنَّ عَامٌ لَا يَبْكُرُونَ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا افْتِرَاءً عَلَيْهِ سَيَجْزِيهِم بِمَا كَانُوا يَفْتَرُونَ 115. وقالوا ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا ومحرم على أزواجنا وإن يكن ميتة فهم فيه شركاء 116. وصفهم إنه حكيم عليم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 وهو الذي أنشأ جناتا معوشاتا وغير معوشاتا والنخل والذرة مختلفا أكله والزيتون والرمان والزيتون والرمان متشابه وغير متشابه 129. كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا يَوْمَ يوم حصاده ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين 120. ومن الأنعام حمولة وفرشا 119. كلوا مما رزقكم الله ولا تتبعوا خطوات الشيطان 110. إنه لكم عدو مبين 111. ثمانية أزواج من الضأن اثنين ومن المعز اثنين قل حرم أم اثنين أم مشتملت عليه أرحام الأنثيين نفئوني بعلم إن كنتم صادقين ومن الأبل اثنين ومن البقر اثنين 119. قل أهى الذكرين حرم أم الأنفيين أم اشتملت عليه أرحام الأنفيين 110. أم كنتم شهداء إذ وصاكم الله بهذا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 كُل لاَ اجِدُ فِيمَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يُطْعِمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ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 117. ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعض ذلك جزيناهم بذغيهم وإنا لصابقون. 119. فإن كذبوك فقل ربكم ذو رحمة واسعة ولا يرد بأسه عن القوم المجرمين 110. فيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا 119. كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا 110. قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا 119. قل فلله الحجة البالغة 110. ألو شاء لهذاكم أجمعين 111. قل هلما شؤداءكم الذين يشهدون أن الله حرم هذا 112. فإن شهدوا فلا تشهد معهم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 وَإِذَا قُلْتُمْ فَادِّلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا ذَلِكُمْ وَصَّاكُم بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ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 ثمَّ أَتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ تَمَامًا عَلَى الَّذِي أَحْسَنَ وَتَفْصِيلًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَتَفْصِيلًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً لَعَلَّهُمْ بِالْقَوَى رَبِّهِمْ يُؤْمِنُونَ وَهَذَا كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ بَارَكْوَنَ فَاتَّبِعُوهُ وَاتَّقُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ أَلَنْ تَقُولُ إِنَّمَا أُنْزِلَ الْكِتَابُ عَلَى طال فتين من قبلنا وإن كنا عند راستهم لغافلين أو تقولوا لو أننا أنزل علينا الكتاب لكنا أهدا منه فقد جاءكم بينتم. بكم وهد ورحمة فمن أظلم من كَذَّبَ كذب بأيات الله وصدف عنها تنجز الذين يصدفون عن آياتنا سوء العذاب بما كانوا يصدفون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 منها خيرة قل إن تظرون إنما تظرون إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيع لست منهم في شيء 112. إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَلَا يُجْزَاءُ إلَّا مِثْلَهُ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ قُلْ إِنَّي هَدَانِي رَبِّي إلَى صِرَاطٍ مُشْتَقٍ مِن دِينٍ قِيَامًا مِلَّتَ إلَى